موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ع ا ل م ي ه ありがとうございまし 何 <Yeah. S 2>、yeah. لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح م ا ت ب النابلسي you、mm -hmm.